فاتقوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به والأرحام إن الله كان عليكم رَقِيبًا وَلَا تَأْكُلُوا أموالهم ولا إِلَّا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم وَلَا إنه كان حوبا كبيرا فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النشاء مثنا وسلاس وغباع فإن خفتم ألا تعذلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكنوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا الشفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فانفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف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 وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كسر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة ولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا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 ولأبويه لكل واحد منهما الشدش مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وبرسه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له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 فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية تنصون بها أو دين وإن كان رجل يورس كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد مصية يوصى بها أو دين غير مضار مصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله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 تَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي كُبْتُ الْآنَ وَلَا يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارُ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِسُوا النِّسَاءَ كَرْهًا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 وَإِنْ آتَيْتُمْ امْرَأَةً زَوْجَكُمْ مَكَانًا زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نَقِيضًا فَلاَ تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُ لَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا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 حرمت عليكم أماتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أربعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم. وَرَدَّاءَ امَّهُكُمُ فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِن أَصْلَابِكُمْ أَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ان الله كان غفورا رحيما صدق الله ربنا الاعلا والمحصنات من النساء إِلَّا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما براء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن أجورهن فريضة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 وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْحُفَّاظَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ ضَلَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُم من بَعْضٍ فَكِحُهُ النَّبِيُّ إِذْ أَهْلِهِنَّ وَأَتُهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مِحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ وَلَا مُتَخِذَاتِ أَخْدَانٍ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 وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ كَمَا تَنَهُونَ عَنْهُ نكفر يرْعَنُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْضُلَ نَّاللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۖ إِنَّ الرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَالnativeElement نِسَاءٌ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 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واغربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيراً فَإِنْ خَفَتُمْ شِطَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعثو حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِن يُرِدَا إِصْلَاحًا يُرَفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذل قربا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 والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له طرينا فساء طرينا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 وَإِنْ تَكُ حَسَنًا تَنظُرْهَا وَيُخْفِي لَذُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يومئذ يود الذين كفروا بعصا الرسول لو تسوا بهم الأرء ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم شكارا حتى تعلموا ما تقولون لا تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا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 ترون الضلالات ويريدون أن تضل السبيل، والله أعلم بأعداءكم وكفّ بالله وليا وكفّ بالله نصير. من الذين هادوا يحرفون الكلم عم وضعيه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع غير مشبع وراعنا ليه وراعنا ليه بألسنتهم طعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وسمع ونظرنا لكان خيرا لهم وأقدما ولكن لعنهم الله ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالَّذِي تَنَزَّلَ مِن رَّبِّهِمْ وَيُكَفِّرُونَ بِهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُسْتَهْزِئُونَ بِهِ أُولَٰئِكَ مَن فِي قُلُوبِهِم وَلَا الذين كَانَ الله لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ الله فلن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُكْتَسُونَ النَّاسَ نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فغله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وَكَمْ فَسَّمَ بِجَهَنَّمَ مَسَّيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كلما نُضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا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 إِنَّ اللَّهَ عَمَّا يَعِظُونَ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلَى اللَّهِ مَرَّةً لِإِذْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ قَيِّرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلَ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 فكيف إذا أصابتهم صيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا كي يحلفوا بالله إن أردنا إن أردنا إلا إحسان و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 يَقِمُوا كَفِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَفْوَصِهِمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَفْوَصِهِمْ حَرَجًا مما قَضَيْتَ تَسْلِيمًا ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُشْتَقِيمًا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ مَا الرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ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 يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا امنوا جميعا وان منكم لمن فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَرْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَنْ لَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمَ وَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي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 وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا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 رَجَعَ عَلَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا رَجَعَ عَلَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ طاوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كثوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا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 وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ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 مَن كَفَى مَنْ شَهِيدًا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرِجٌ مِنْ عِنْدِكَ بَيْتٌ قَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ۚ يَكْتُبُ مَا يَبِيتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ فَتَمَكَّلَ عَنِ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا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 إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطوا له منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله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 وَمَنْ يُظْلِمُ اللَّهَ فَلَا تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَدُو لَوْ تَكْفَرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُ مِنْهُمْ أَبُو لِيَأَحَدَّا يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 فإِن يَتَجَنَّبُوكُمْ فَلَن يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ أَغَلِيًا يُرِيدُونَ أَنْ يُؤْمِنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قُلُوبَهُمْ كلما ردوا إلى الفتنة أركشوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وَأُولَائِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مُسْلِمَةً إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِسَاقٌ فَدِينٌ شَلَّمَتٌ إلَى لِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَتِهِمْ مِنَ فَمَلَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعِينِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد لَهُ عذابا عظيما يا ايها الذين امنوا اذا ضررتم في سبيله الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتاون عرض حياه الدنيا فعند الله مغانم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 لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أول الظرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وَعَدَ الله الحسنى وثَوَلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِبِينَ أَجْرًا عَظِيمًا درجات منه موفرة ورحمة وكان الله عفور الرحيم. إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّا هُمُ الْمَلَائِكَةُ الظَّالِمِينَ فُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُشْتَوَعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا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 فَأُولَٰئِكَ عَن شَطَاءِ اللَّهِ أن يعفو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا رَّحِيمًا وَمَن هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا وَمَن كَثِيرًا وَسِعَ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 خذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغثلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة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 فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأمنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا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 وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيْمًا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ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 فَمَنْ يُجَادِمُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِنِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ وَفُورًا رَحِيمًا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 تَلَوْا إِسْمَهُ بِنَا وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُظْلِلُوكَ وَمَا يُظْلِلونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَظْرُونَكَ مِنْ شَيْءٍ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 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ظل ضل ظلالا بعيدا يدعون من دونه إلا إناثا وَإِن يَدْعُوا لَإِلَٰهٍ إِلَّا الشَّيْطَانَ مَرِيدًا عَلَيْهِمْ ۖ وَقَالَ لَئِنِ اتَّخَذْنَا مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۖ وَلَنُضِلَّنَّهُمْ وَلَنُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَنَأْمُرَنَّهُمْ فَنَجٍبًا كُن آذانَ الأنعام ولأمرَنهم فَلَيُغيّرُنَّ خلَقَ الله وَمَن يَتَخذِ الشيطانَ ملِيماً مِن دونِ الله فَقَد خَسِرَ خُسرانَ مُبينا يعدهم ويمنّيهم وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا وَرُورَةٌ أُولَئِكَ مَا وَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجْدُونَ عَنْهَا مَحِيصاً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 ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصير. ومن يعمل من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 قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُشْنَع عَلَيْكُمْ وَمَا يُشْنَع عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يتام لا النِّسَاءِ وَنَهُمْ نَبَذَ كُتُبَهُمْ وَمَا تَرَدَّونَ أَن تَنكِحُوا هُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَالْمُشْتَرِعِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ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 وأحضرت الأنفس الشح فإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً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 لا شئ يذهبكم أيها الناس وَكَانَ بآخرين وكان الله على ذلك قدير ما كان يريد سوى الدنيا فعند الله سوى الدنيا والآخرة وكان الله سميع بصير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 اتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ جَدَادُ كُفْرٍ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا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 إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ذبذبين بين ذلك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 ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم فكان الله شاكرا عليما صدق الله ربنا الأعلى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلمه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 مَا كَانَ اللَّهُ غَافِلًا رَحِيمًا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ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 ق رب ميثاقهم وقل لهم دخل الباب سجدا وقل لهم لا تعذوا في السبت ما أخذنا منهم ميثقا غليظا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 ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا ذا رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته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 لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا فصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ظلالا بعيدا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 فَامِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَوَلَّوْا فِي دِينِكُمْ مَّا لَا تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم بروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خير لكم إنما الله إله واحد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 وَمَن يَسْتَكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيْهِ جَمِيعًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّي هِمْ أُجُورَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ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 يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرسها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهما الثلثان مما ترك وَإِن كَانُوا إِخْوَتَ رِجَالٍ وَنِسَاءً فَنِعْمَ الذَّكَرُ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ